وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُشْتَقِيمًا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما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 فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنْ لا يقولنك ان لم تكن بينكم وبينه ما ودت ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فلنقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياه الدنيا بالآخرة